بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم مستعينين بالله سائلين إياه التوفيق والتسديد بقراءة الجزء العشرين وتفسيره من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان لقومه من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن الأقدار والأنجاس قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش بل ينكرون عليهم ارتكابها فان جيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين فسلمناه وسلمنا اهله الا امراته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم شجارة من السماء فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آ الله خير أما يشركون قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وامان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آ الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير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 وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك فالله هو الذي أنبتها أم عبود فعل هذا مع الله لا بل هم قوم ينحرفون عن الحق فيسوون الخالق بالمخلوق ظلما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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما ويصيركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل أم عبود يفعل ذلك مع الله لا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 أم يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده أم عبود يفعل ذلك مع الله تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته من فوائد الآيات لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة ترسيخ عقيلة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعاه أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 ولا يضق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك متى يتحقق ما تعدنا به انت والمؤمنون من العذاب ان كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك وان ربك لذو فضل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 وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس وَلَكِنَّ أكثرهم لا يشكرون وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وَإِنَّ ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم عليه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من شيء غَائِبٍ عن الناس في ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين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 الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة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 إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك أيها الرسول لا تسمع الموت الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله ولا تسمع فاقدي السمع ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ولست بهذه من عميت بصائرهم عن الحق فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك لا تسمع دعوتك إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله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 أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم إن في ذلك الموت المتكبر والبعث بعده لعلامات, لعلامات واضحة لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ يَوْمَ يَنْفَخُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ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 تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق الواضح هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم دلاله النوم على الموت والاستيقاظ على البعث من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه ومن ضل وانحرف عما فيه وانكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم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 عليه. سورة القصص مكية من مقاصد السورة ذكر الموازين الحقيقية للقوى من خلال اظهار قدرة الله وسنته بنصرة المستضعفين واهلاك المستكبرين بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم طاسيم ميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب المبين هذه آيات القرآن الواضح نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مريت فيه لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 ومارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها من فوائد الآيات الإيمان والعمل الصالح سببان نجات من الفزع يوم القيامة الكفر والعصيان سبب في دخول النار تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم النصر والتمكين عاقبة المؤمنين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 رسولا فقال وأوحينا إلى أم موسى ان أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وألهمنا أم موسى عليها السلام وألهمنا أم موسى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 موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح قلب أم موسى عليه السلام, عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه, ولد أنه ولدها من شدة التعلق به لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد القائها له في النهر اتبعي أثره لتعرف ما يفعل به فأبصرت به عن بعد حتى لا يكشف أمرها وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون فرجعنا موسى إلى أمه رجاء أن تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب شراقه ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه من فوائد الآيات تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم تدبير الظالم يقول إلى تدميره قوة عاطفة الأمهات تجاه ابنائهن جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم تحقيق وعد الله واقع لا محاله ولما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام والآخر من القبط قوم شرعون أعداء موسى فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه فضرب موسى القبطية بقبضه يده فقتله بتلك الضربة لقوتها قال موسى عليه السلام هذا من تزيين الشيطان وإغرائه إن الشيطان عدو مضل لمن واضح العداوة فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي.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 الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه والبعد عن معصيته أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله بالدعاء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 عليه فلا تطالبني بزياده والله وكيل على ما تعاقبنا عليه رقيب عليه من فوائد الآيات الالتجاء إلى الله طريق النجات في الدنيا والآخرة حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها مشاركة المرأة بالرأي واعتماد رأيها ان كان صوابا أمر محمود القوة والأمانة صفتا المسؤول الناجح جواز أن يكون المهر منفعة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 فلما أكمل موسى أوف الأجلين عشر سنين وسار بأهله من مدين إلى مصر أبصر من جانب الطور ناره قال لأهله ثبتوا إني أبصرت ناره لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها ناره لعلكم تستدفئون من البرد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 وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وان اطرح عصاك فطرحها موسى امتثالا لأمر ربه فلما راها تتحرك وتضطرب كأنها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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أي أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون وأخي هارون هو أبين مني كلاما فابعثه معي معينا يوافقني في كلامي إن كذبني فرعون وقومه إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعث. بعثت إليها الرسل من قبل فكذبوهم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قال الله مجيبا دعوة موسى سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا. ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون من فوائد الآيات الوفاء بالعقود شأن المؤمنين تكليم الله لموسى عليه السلام ثابت على الحقيقة حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره حاجة الله إلى الله إلى من يؤازره هكذا عندكم لا حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. أنا قلت هكذا في أحد عنده شيء ثاني؟ ها؟ حاجة الداعي نوعا ما تكون فضيع. يقول حادث الله لله. والله كذا؟ استغفر الله. حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. إيه. يعني الداعي إلى الله هذه كلها كلمة واحدة. أنا قلت حاجة الداعي إلى الله يعني الداعي يحتاج إلى الله. حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاة فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري فأشعل لي فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد فابن لي به بناء عاليا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه وإني أظن أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إليه وإلى قومه واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب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 ونهايتهم فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلاله يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتا ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا ويوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم فاهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه وفيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به من فوائد الآيات رد الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان التكبر مانع من اتباع الحق سوء نهاية المتكبرين من سنن رب العالمين للباطل آئمته ودعاته وصوره ومظاهره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 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أنت لهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي فيقولوا محتجين بعدم إرسال رسول إليهم هل لا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العالمين عاملين بأمر ربهم لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب لكن أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم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 أحد من وحي الله إلى رسوله ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل نقف نتوضأ أي شيء يسوي ما تصلوا لسه يا جماعه مين البصل يا خاتز؟ مين البصل؟ مين؟ مين مين دقائق كلها بالسانة يعني 12-15 أورتنا أورتناه الشام اللي بيه مصر لأن هو ما ما أورث مصر هم من ما أورثوا مصر يعني برضه راحين للشام كيف تاني اسمه أحد المشايل اسمه أحد المشايل على مشهور في ترسيم هذه غامس يقول هذا الآية مشكلة عالية اللي هي إنه أورث مصر من إسرائيل على ظهر الآية ورثناها بني إسرائيل فهم المجتمع هو ما ورثوا يعني أنت في الواقع ما ورثوا مصر بني إسرائيل خرج وظلوا رايحين تاهوا فسليم إلى آخرين وما رجعوا يعني ما أخذوا مصر فهم كيف فسليمها أنه ورثوا يعني الشام اللي مثل مصر يعني تشبيها الله عنه من اللي من؟ صالح؟ ما شاء الله خاشع الله يعبرك بيش؟ تعرف قصة اللي كان يصلي الله أعلم يعني هم بذكروا قصة الله أعلم هم يعني بيتطنزوا على المشايخ المطاوع اللي بيصلي يعني بس لا أعلم كان يصلي ما شاء الله خاشع يعني كمان صائم لا لا وكلهم منك يعني صليت قبل الوقت كأنك كنت لهم خاشع وكذا ذكرت لهم قصة اللي كان صلى الله عليه وسلم مش صحيح يعني ربنا هي يعني بس كلام السلام عليكم الأمان لوصلك هذا واحد واحد بعدين بس اللي كان ودي صور بس ما بدأ خلص أنا, أنا مازل الشيخ بسم الله وقل وصلنا صفحة 222 الله <تصفيق> الشيطان <تصفيق> وين يا شباب؟ وين؟ جالسين يا جماعة؟ يلا هيها نص ساعة ساعة بس نص ساعة ساعة مع كلام الله ايش نسوي يا جماعة؟ اكتسبوا الاجر تعال يا ابو عبد الرزاق والله وين بتروحين؟ ما في حريم ولا في اكل ولا في شئ في نوع في نوع مصبر على الثعد زمان الله يحفظه هلا خالص بعدين تتكفوا بكرة وإن شاء الله خالص تمشوا احنا بلشنا في العشر الأجزاء الأخيرة كلها يعني صور مرت علينا من مرة على تفسيرها يعني الله يحفظنا وياكم الله ولقد وصلنا لهم قول لا إله مين ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسولنا رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته وإذا ي إِنَّهُ عليه عليهم قالوا آم به إن الحق الذي لامريت فيه المنزل منربنا إن ك من قبل هذا القرآن مسلمين لإمانين بما جاء به الرسل من قبله. اولئك يمسون اجرهم مرتين بما صبروا ويقرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون اولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الايمان بكتابهم وبايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث ويدفعون بحسنات اعمالهم الصالحه ما اكتسبوه من الاثام ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير واذا سمع هؤلاء المؤمنون من اهل الكتاب الباطل من القول اعرضوا عنه غير ملتفتين اليه وقالوا مخاطبين اصحابه لنا جزاء اعمالنا ولكم جزاء اعمالكم سلمتم منا من الشتم والاذى لا نبتغي مصاحبه اصحاب الجهل لما فيها من الضرر والاذى على الدين والدنيا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 شيء ولا لا وقال المشركون من اهل مكه معتذرين عن اتباع الاسلام والايمان به ان اتبع هذا الاسلام الذي جئت به ينتزعنا اعداؤنا من ارضنا بسرعه اولا نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يامنون فيه من اغاره غيرهم عليهم تجلب تجلب اليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم ولكن معظمهم لا يعلمون لا يعلمون ما انعم الله به عليهم فيشكروه له فقد اهلكنا من قريه لم تسكن من الا قليلا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 فما كان لوط عليهم اياتنا وما القرى الا ولم يكن ربك ايها الرسول مهلك القرى حتى يعذر الى اهلها حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القريه الكبرى منها كما بعثك انت في ام القرى وهي مكه وما كنا لهلك اهل القرى وهم مستقيمون على الحق إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي من فوائد الآيات فضل من آمن من أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن له أجرين هداية التوفيق بيد الله لا بيد غيره من الرسل وغيرهم اتباع الحق وسيلة للأمن لا مبعثة على الخوف كما يدعي المشركون خطر الترف على الفرد والمجتمع من رحمة الله أنه لا يهلك الناس إلا بعد الاعذار إليهم بارسال الرسل وما اوفيكم من شيء تاب الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة أجابهم الله بقوله وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة أفلا تعقلون ذلك فتؤثر ما هو باق على ما هو فان أفلا وعدناه وعدناه ومتعناه الدنيا ثم هو يوم من المحضرين أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم ويوم المبيه يقول لأشواء كارية فليل ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا اين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون انهم شركائي قال الذين حق <تصفيق> عليهم قول ربنا قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكفر ربنا هؤلاء الذين أضللناهم كما ضللنا نتبرأ إليك منهم ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين وقيل لهم شركاء أن تدعوهن وقيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب المعد لهم فودوا لو انهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا اجبتم به رسلي الذين بعثتهم اليكم فعنيت عليهم الانبياء ويوم اليهم فهم ففي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسأل بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما ايقنوا انهم صائرون إليه من العذاب فأما من تاب وعمل من فاما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وامن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى ان يكون من الفائزين بما يطلبونه الناجين مما يرهبونه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 وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه وربك وما يعلنون. لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم عليه وهو, وهو الله لا اله الا هو الحمد، له الحمد في غرامه الاولى ولا اخره وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره له وحده الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة وله القضاء النافذ الذي لا مرد له وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء من فوائد الآيات العاقل من يؤثر الباقية على الفاني التوبة تجب ما قبلها الاختيار لله لا لعباده فليس لعباده أن يعترضوا عليه حاطة علم الله بما ظهر وما خفي من أعمال عباده قل, الله يوم الله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لم قطاع له إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟ قل ارايتم اذا جعل الله عليكم النهار ثومه الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل من اله غير الله وقال لهم أيها الرسول أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار فلا تفسرون هذه الآيات وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله ومن رحمته النهار لتسكنوا فيه ولتأذروا من قضل وعلكم أشكرون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 وَالدَعْنَا مِهِمَّا كُلِّ وَمَتِهِمَّا شَدِيلًا فَنَقُمْنَا تُغُرُّهَا نَكُمْتَ عَلِمُونَ إِحْرَتْ حَقَ <تصفيق> لِلَّهِ مَقُلْ عَلْمُونَ فأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب فقلنا للمكذبين من تلك الأمم أعطوا حججكم وادلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب فانقطعت حججهم وايقنوا ان الحق الذي لا مريت فيه لله وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه ولما ذكر الله أن فرعون على في الأرض بسبب السلطان ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال إِنَّ قومك يرون سافا عليهم قادرا ولا يقرون بنا إن ربك هو الذي حبسهم من العصمة ومن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 What can I واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير ولا تنسى نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم في غير إسراف ولا مخيلة وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم من فوائد الآيات تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها له الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال الفرح بطرا معصية ينقده الله ضرورة النصح لمن يخاف عليه من الفتنة بغض الله للمفسدين في الأرض. قال إن موتهم على المنام لي أو إنما أنا مفيد أن الله فلا تنتقموا مني من خرورا هو شدّ. قال قارون إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدره فأنا أستحقها لذلك لم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم فما نفعتهم قوتهم ولا اموالهم ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ فخرج قارون في زينته مظهرا أبهته قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما اعطي قارون إن قارون لذو نصيب واف كبير وقال الذين اوتوا الينا ويلكم ثواب الله خير لاننا من عمل صالحا وهو ما لنا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 فخسفنا به وبداره الأرض ما كان له من أفئة ينصرونه من أجول الله وما كان من المنتصرين فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين بنفسه وأصبح الذين سمنوا كانوا بالأرض يقولون وإن كأن الله يتفر بالقلب يشاء لولا ان أن الله علينا أبقى بنا وإيجان أصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم لولا أنمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما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 من جاء بالحفة لكذا بروا خير منها ومن جاء بسيئة لا من جاء يوم القيامة من صلاة وزكاة وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث تضاعف له الحسنة إلى عشر امثالها ومن جاء يوم القيامة بالسيئات من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة من فوائد الآيات كل ما في الإنسان من خير ونعم فهو من الله خلقا وتقديرا أهل العلم هم أهل شكمة والنجاة من الفتن لأن العلم يوجه صاحبه إلى الصواب العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات للكافر إن, القرآن إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحا قل أيها الرسول للمشركين ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق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 تركز على قضية الثبات والصبر حال الابتلاء والفتن وعاقبته ما من مون عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم التفسير الف لامين الف لامين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة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 ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في ايمانهم وكذب الكاذبين فيه الذين يعملون السيئات ان يسبقونا بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزونا وينجو من عقابنا قبح حكمهم الذي يحكمون به فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه ان ماتوا على كفرهم من كان يقبل لقاء الله فإن الله لآتٍ وهو من كان يقبل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآتٍ قريبٌ وهو استمع لأقوال عباده العليم بأفعالهم لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها ومن جاهد الذين ما جاهدوا إن الله غني مجانياً ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه لأن نفع ذلك عائد إليها والله غني عن المخلوقات كلها لا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم من فوائد الآيات النهي عن إعانة أهل الضلال الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك به ابتلاء المؤمنين واختبارهم سنة إلهية غنى الله عن طاعة عبيده والذين آمنوا يعنيوا الصالحات لكفرات citraat hyd mari suyaatim o ka cyilan والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوهم من الأعمال الصالحة ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا Ele ainda não viu a função da obra de Deus. Eu sou um nome da Rússia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 والذين آمنوا وعنيوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم وإلى الناس من يقول الله أبتنا بالله فإذا أولي الله جاءتنا فالناس كعلا بالله ولينجأتهم من ربك إن كنا عاشر. والله تبارك من على ديننا في طول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 وليعلمن الله الذين أموالا وليعلمن المنافقين. ولا الله الذين آمنوا به حقا. ولا المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر. وقال الذين تبرؤوا لينا من سبيلنا قال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده اتبعوا ديننا وما نحن عليه ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجاز عليها دونكم وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم وإنهم لكاذبون في قولهم هذا وليسألوا الناس وليس كان ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون اسما زائدا بسبب ذلك رفع ذلك الإهام بقوله ولا يحملن هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها ولا يحملن ذنوب ولا يحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل ولقد اوصلنا نوح الى قومه فليس به من لم تشرك الله الدين عنه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 وزرع وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فأنزله الله السفينة وجعلها ما يدل على. فأنقذنا نوحًا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق وجعلنا السفينة أبرة للناس يعتبرون بها. وإذا رأى البقر أو من خلدها تقول هذا الخيل من هو تعلم. واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه عبدوا الله وحده والتقوى عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون <تصفيق>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 وإن تكذبوا ما قد أُمَمٌ قَبْلِكُمْ أيها المشركون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثموت وما على الرسول إلا البلاغ الواضح وقد بلغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم فيه يبدأ الله أو لم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه إن ذلك على الله سهل فهو قادر لا يعجزه شيء قل ايروا بالامطار منظر في بلد لم تزرع ثم الله هو الذي أنشأ سحابها وشدها الله على كل شيء من قدير قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالبعث سيروا في الارض فتاملوا كيف بدأ الله الخلق ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانيه للبعث والحساب إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فلا يعجز فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم اولا من <تصفيق>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 والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة أولئك قنطوا من رحمته فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة من فوائد الآيات الأصنام لا تملك رزقا فلا تستحق العبادة طلب الرزق إنما يكون من الله الذي يملك الرزق بدء الخلق دليل على البعث يقول الجنة محرم على من مات على كفره فما كان جوال قومي من الله قال قطلوه أو يرقوه فأنا الله من ذلك فما كان جواب قوم ابراهيم له بعدما امرهم به من عباده الله وحده وترك عباده غيره من الاوثان الا ان قالوا اقتلوه او ارموه في النار انتصارا لالهتكم فسلمه الله من النار كن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبرا لقوم يؤمنون لانهم هم الذين ينتفعون بالعبر وقال انما اتخذتم من دون الله الاوثانا مراود الدنيا तुम मेयो प्यार के लिए तुम मेरा ये قال إبراهيم عليه السلام لقومه إنما اتخذتم أصنام آلهة تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في حياة الدنيا ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينه العذاب ويلعن بعضكم بعضا ومقركم الذي تأون إليه النار وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ولا من غيرها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 اللهم انصر دينك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 من فوائد الآيات عناية الله بعباده الصالحين حيث ينجيهم من مكر أعدائهم فضل الهجرة إلى الله عظم منزلة إبراهيم وآله عند الله تعالى تعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة وَلَمَّا دَاءَتْ رَسُلُّنَّا إِبْرَاهِيمَ وَالْمُسْرَقَ وَإِنَّا مُنِقُّبَتْنَا ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إنا مهلكوا أهل قرية سدو من قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة قال إن في <تصفيق> قالوا نحن أعلم بما هو في هذا النسجل انه أهله إلا وعث كانت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 قالوا لا تقطوا الملائكه الذين بعثناهم لاهلاك قوم لوط لوطا ساءه واحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه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 فَإِنَّهُمْ كَانُوا مدين يُسْرِفُونَ في النسب شعيبا عليه السلام فقال يا قوم إِبْرَاهِيمَ الله وحده وارجوا بعبادتكم وَقَوْمَ الجزاء في اليوم ۚ ولا كَانُوا في ظَالِمِينَ بفعل المعاصي إِلَى أَخَاهُمْ فِي النَّسَبِ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا في داري داري داري فكذبه قومه فأصابتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم وعذوهم قد ليال من سائلين وليال شيطان على فقدوا عن السبيل وكانوا تنصرين أهلكنا كذلك عادا قوم هود وثمود قوم صالح وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالحجر والشحر من حضر موت ما يدلكم على إهلاكهم فمساكنهم الخاويه شاهدة على ذلك وحسن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي فصرفهم عن الطريق المستقيم وكانوا ذوي إبصار, وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علم عل... بما علمتهم رسلهم لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى من فوائد الآيات قوله تعالى وقد تبين تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم والاعتداء عليهم منازل المهلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين العلم بالحق لا ينفع مع اتباع الهوى وإثاره على الهدى وقارون وفرعون هامان وقد جاءهم فاستكبروا في الارض وما كانوا سارقين واهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخف به وبداره واهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر ولقد جاءهم موسى بالايات الواضحات الداله على صدقه فاستكبروا في ارض مصر عن الايمان به وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا كلنا خلقنا من كان الله فأخذنا كل من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك فمنهم قوم لوط الذين أفصلنا عليهم شجارة من سجيل منضود.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 مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها, فهو لا يدفع عنها عدوا وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع لو كان المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله إن الله يعلم ما دونه شيء وهو إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. وَالْفِتْرَةُ الْعَجَالِ الْمُبَيِّنَاتِ وَمَا وما يعقلها وهذه الأمثال التي نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه ما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه خلق الله مستمعاتي إن في ذلك لا أتد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما بالباطل ولم يخلقهما عبثا إن في ذلك الخلق لدلاله واضحة على قدرة الله للمؤمنين لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الافاق والأنفس دون أن تلفت دون أن تلف انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه قتل ما أحييت من قتل ما من الكتاب وإن على أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْتَغْنَوْنَ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَى النَّاسِ مَا, أوحي ما أوحى بِهِ اللَّهُ إِلَيْكَ مِنَ القرآن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 مثل العنفبوت تعدل أنواع العذاب في الدنيا تنزه الله عن الظلم التعلق بغير الله تعلق بأضعف الأسباب أهمية الصلاة في تقوين سلوك المؤمن والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير